الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ بَابًا وَلَا يَمْلِكُونَ سَمْعًا وَلَا بَصَرًا وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله لا عزيز ان الله لا قوي عزيز الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس الله يصفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير ان الله سميع تصوير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا اسجدوا وعبدوا ربكم يا ايها الذين امنوا كعوا واسجدوا وعبدوا ربكم واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وعبدوا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَبَاكُمْ هُوَ جَبَاكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ من حرج مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَثَمَّ كُوِّمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَثَمَّ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء